أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غارب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده على الله فليتوك جَاءَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس سبت وهم لا يظلمون، أَفَمَن تَفَعَلَ ضَوَانَ الْضَالِكَ مَنْ بَأَبِسَ anh ba em vì sao وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلى تَنُوعَ عَلَيْكَ آيَاتِي أُنَوِّزُكَ لِجُمُعِ وَعَلِّمُهُ مُرْكَتَ بَعْلِ والكتاب والحكمة وإنسان قلتم أن هذا قلتم I'm the... one man. وَلِي <laughs> على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموة بل أحياء عند ربهم يرزقون فالحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم تبشرون بالذين لم يلحقوا أَلَا خَوْفٌ عَلَى الْجِنِّ وَلَا عَلَى النُّوَمِ